واحسن لهذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد إخوة الكرام ما زدنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا ما هذه الدروس مع كلام ربنا جل في علاه قال فيه عثمان بن عفان لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله وقول ابن مسعود رضي الله عنه اراد ان يختبر حبه لله لله في علاه فليعلم نفسه على كلامه فإن حب كلام الله فقد أحب الله فكلام الله صفه من صفات الله جل في اولاد وهذا الكتاب العزيز هو المعجزه الخالده لنبينا صلى الله عليه وسلم وان الله جل وعلا به البلغاء والفصحاء ان ياتوا بمثله او ياتوا بسوره من مثله أو ياتوا بايه من مثله سبحانه جل في اولاد وهذا الكتاب العزيز فيه العز وفيه الشرف الذي من استمسك به كان له نلات وكان له عزا وشرفا في الدنيا وفي الاخره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الافلام لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب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 وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله ما زال القرآن يسر لنا إن سفات أهل التقى والورع الذين لهم الحظوة والمكان العليا عند ربنا جل في علاه. علم اللبيب الأريب الفقيه الذي يسمع هذه الصفات فينظر في نفسه إن رأى أنه يقارب هذه السفات حمد الله على ذلك ودع الله أن يثبت له هذه السفات وأن تنادي السفات الخير على أختها وإن في نفسه هذه الصفات فلا بد أن يتحصر على نفسه وباب التوبة مفتوح فعليه بالأوبة والتوبة النصوح لله للا في علام ولسان حاله دائما يقول عجلت وليك رب لطرده فليتسم وليتصف بهذه الصفات وهذه السمات التي قال فيها الله للا في علام ختمل لأهلها وأولاك هم المفلحون فالفلاح والنجاح والتوفيق والتزديد لهؤلاء والحور والحبور والسرور لا يكون إلا لأمثال هؤلاء ذكر القرآن من صفات هؤلاء الذين اتقوا الذين امنوا ذكر الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم من فقود وبينا هذا الذكر بأن الله للعلى بين لهم أنهم عندهم صلاح الباطن وصلاح الظاهر وقد أثر الباطن في الظاهر وظهر ذلك على أفعالهم بأنهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأنهم كانوا اؤمنون بالغيب وهذا الوازع القوي في قلوبهم أنهم يمسارعون على الخيرات وأنها سابقون فاعلون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال الله تعالى تكملتا لصفات هؤلاء الذين يؤمنون الغيب ويقومون الصلاة وما رزقناهم ينفقون قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك ما أنزل للنبي وسلم والكتاب والسنة كما سنبين قال والذين يقولون بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة أم يقنون قال بعض العلماء وبعض المفسرين قالوا هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام وأمثال عبد الله بن سلام لأن عبد الله بن سلام كان من اليهود وقد أسلم وقد أسلم وهو قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين وذكر منهم رجل آمن بنبيه ثم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان منه عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال نظرت إلى وجهه فعرفت أنه ليس بواجه كذاب ثم سأل الله سلم بعض الأسئلة قال يجيب عنها إلا نبي ثم بعد ذلك دخل الإسلام شهد عن لا إله الله بعدما علم الحق شهد عن لا إله الله وأنه محمد رسول الله ثم قال يا رسول الله اليهود أو يهود قوم بهد فلا تخبرهم بإيماني فدخل عليهم فقال ماذا ترون عبد الله بن سلام فيكم قالوا هو سيدنا وابن سيدنا أبضلنا وابن أفضلنا إلى آخر هذا المتح فقال أرأيتم من أسلم أو دخل الإسلام يعني يكون أسوى لكم قدوة أن تدخلوا أيضا أنتم في دين الله لأن في علام قالوا هاشاه أن يفعل ذلك فدخل عبد الله بن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقالوا هذا أحقارنا ابن أحقارنا إلى هذا البهت المعلوم من يهود لكن عرف قد الرجل أولا عندما قال لا تخبرهم الغرض المقصود قال بعض الرماء نازلت في عبد الله بن سلام وبعض المفسرين يقولون لا هي نزلت في أهل مكة الذين كانوا على ديانة إبراهيم أو على النصرانية كورقذ نوفر كان على النصرانية فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمن به ورقذ نوفر قال ليتني كنت فيها جدعا لذلك بعضهم يقولوا من الصحاب يعني كنت معين لك ونصيرا فالغرض المقصود قالوا نزلت في هؤلاء والصحيح الرائع أن الآية عامة حتى في الذين آمنوا ولم يكونوا من أهل الكتاب الذين امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم شرط الإيمان وشرط صحة الإيمان أن يؤمنوا بما أنزل للنبي صلى الله عليه وسلم وما انزل على غالبا سلم وما كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم الله وعلا بين أن صحة الإيمان هو الإيمان بما أنزل عن سلم والإيمان بكل الكتب السابقة قال الله وعلا قولوا آمنا بالله بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم إلى آخر الآيات الغرض المقصود شرط صحة الإيمان أن يؤمن بكتابنا هذا وبالكتب التي نزلت قبل هذا الكتاب بأصول الكتب للمحرفة في أيدي هؤلاء القوم بعصول الكتب التي نزلت من السماء أنزلها الله جللا بفعلاء كالتوراة وكالإنجيل وكالزبور لا بد من الإيمان والكفر بواحد من الكتب كفر بكل الكتب كذلك الكفر برسول واحد كفر بكل الرسل قد قال الله جل وعلا كذبت قوم لوطن المرسلين وهل كذبه إلا ما كذبوا الأموات فقال الله جل وعلا عنهم كذبت قوم لوط المرسلين كذبت قوم نوح المرسلين وقد بين الله جل وعلا كفر اليهود الذي أحاط بهم لأنهم فرقوا بين الله وبين رسله الآية تدل ذلك سورة النساء سورة ها إن الذين لا إن الذين يكرمون بالله ورسوله وينيدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض وندخر ببعض أولئك هم الكافرون حق أحاط بهم الكفر من جميع جوانبه لأنهم فرقوا بين الله وبين رسله فصحيح أن نقول شريطة صحة الإيمان هو أن يؤمن المرء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بكل الرسل لكن بعض الصفاء الذين سمعوا هؤلاء الرعاة السفلة الذين تجرأوا على نبينا صلى الله عليه وسلم فتجرأوا على عرض رسول الله فقاموا ينتقمون ف... فيعرضون بعرض عيسى عليه السلام أغبياء كفروا في اللحظة وهم لا يفقون أنت لا تؤمن ولا يستقيم إيمانك إلا أن تؤمن بموسى وعيسى وإبراهيم وداود وبمحمد صلى الله عليه وسلم بل نبينا صلى الله عليه وسلم الذي بين ذلك وأظهر ذلك لا يمكن أن يصح ويستقيم إيمان أحد إلا بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بكل الرسل والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالكتب التي نزلت قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال الله إلا الفعلات والذين يؤمنون بما أنزل إليك وهذه الآية نقف معه والذين يؤمنون ما أنزل عليك ما أنزله للنبي صلى الكتاب قطعا وإجماعا وأيضا الصنعة قد أنزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآية آية ظاهرة جدا جلية بيننا هؤلاء الزنادقة الرعاع الذين يضربون ديننا في الصميم أن يريدون هدم السنة يقولون نعرض كل ما تقولون على كتاب الله فما وجدناه في كتاب الله أخذنا به وطرحوا السنة خطاوة ظرية ومن لم يؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. وهذه بموجب هذه الآية لأن الله جل قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي والوحي إما أن يكون كتابا وإما أن يكون سنة والفرق بينهما أن الكتاب هو القرآن الكريم سمعه جبريل من الله جل في علاه تكلم الله به فهو لفظا ومعنا من الله جل في وأما السنة هي معنا من الله جل في لكنها لفظا لكنها تكون لفظا من النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة واضحة جليه كثيرة متوفرة متضافرة تبين لنا أن السنة وحي كما أن القران وحي قال الله جل في علامة مبينا ذلك في كتابه وما ينطق عن الهوى وما ينطق ما من شيء يتلفظ به رسول الله سلم من حكمة أو حكم أو أمر أو استحباب أو غير ذلك من الفعل قال الله جل وعلا وما ينطق, وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ان هو الا وحي يوحى. يوحى معناه ما هو الا وحي يوحى نفي واثبات والنفي والاثبات يفيد الحصر وافاده الحصر الدلاله على ان الذي ياتي الانسان لا ياتي الانسان الا من الله جل وعلا الوحي وما ينطق عن الهوى هو الا وحي يوحى وايضا الله جل وعلا قال في كتابك في الايات ان اتبعوا امر النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام ان يقول ان اتبعوا الا ما يوحى الي يعني ما اتبعوا شيئا قط الا, إلا الوحي وأن اذا اتبعت تبع قرآنا أو اتبع السنة التي بينها فهذه دلالة ايضا على أن السنة من الوحي ومن أوضح الآيات التي تبين لنا أن السنة وحي من الله جل في علاه قال الله جل في علاه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرانا كل هذه القرآن انظر هذه التي تأتي للسنة قال ان علينا جمعه وقرانا فتقناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانا اذا القران من الله جل في علا وايضا من الله البيان ما قال؟ ثم ان علينا بيانا علينا على من على الله يبقى علينا القران وعلينا البيان فالبيان من الله والبيان قد ورد في ايات اخرى قال الله جل في علا وانزلنا اليك الذكر ها تبين للناس ما نزل ولعلهم يتفكرون انظر إلى هذه الآية وأزلنا عليك الذكر لتبين فالنفسلم هو المبين وكيف يبين نفسلم بسنة فالسنة هي المفسرة للقرآن وهي المبينة للقرآن إذا فالبيان هنا وحي من الله جل في وهو من الله كما قال الله جل وعلا ثم إن علينا بيانه أيضا من الأدلة على أن السنة وحي من الله جل وعلا كالقرآن قال الله جل في علاه وانزل عليك الكتاب والحكمة وأنسل عليك الكتاب والحكمة وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما بإنزال الكتاب وإنزال الحكمة وأيضا في الآية أخرى قال الله تعالى أمر النساء النبي, النبي صلى الله عليه وسلم واذكر ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والأيات هي القرآن والحكمة كما قال الشافعي كل من نحفظ من أهل العلم قال الحكمة هي سنة الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا بذا الآية والذين يؤمنون بما أنزل إليك إذا الذين هم المؤمنون حقا الذين وصفهم الله للا في أولئك نم بالأخرة يؤمنون الذين لهم السعادة في الدنيا وفي الآخرة أولئك هم المفلحون هم الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل أن النبي صلى هو القرآن والسنة فمن كفر بالسنة فكفر بالقرآن وهو من الكافرين لا يمكن أن يكون من المؤمنين بحال من الأحوال ومن عاد السنة فقد كفر فإن الذي يعادي ما نزل من الله جل فيه لا يعاد الذي أنزله سبحانه جل في علاه والذين يؤمنون بما أنزل عليك هذه الآيات التي تبين لنا أن السنة وحي من الله جل في علاه وأما الأحاديث فكثيره جدا نقتصر على بعض الأحاديث التي تثبت أن السنة كالقرآن فهي وحي من الله جل في علاه يقول عليه وسلم لا أول في أن أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمره فيقول نعرض ذلك على كلام الله فما وجدناه حلالا في كتاب الله أحلمناه وما وجدناه حراما حرمناه فقال السلام الا وإن قد أتيت القرآن ومثله معه في الاتيان. إذا القرآن وحي أم هو ينطق عن الهوى وحي قال ألا وإني قد أتيت القرآن وأتيت مثل القرآن ومثل القرآن مثلني هنا إيش في الإنزال لا في الدرجة في الإنزال قال ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه يعني السنة مثل القرآن وأيضاً قد طرم السنا في روات الأخرى قال ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله لأن تحريم رسول الله ما هو إلا نقل عن تحريم الله جل في علاه قال ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله جل في علاه وأيضا من الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيها أن السنة من الوحي حديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كنت أكتب كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قريش على ذلك كيف تكتب كل شيء ينطق به رسول الله ورسول الله بشر من البشر ينسى كما ننسى يقدر كما يقدر كما نغضب فلا تكتب كل شيء فقال عبد الله بن عمر بن العاص ففركت الكتاب ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه الأمر فقال له أنه السلام أكتب والذي نفسي بيدي ما يخرج من هذا إلا الحق اكتب ما يخرج من هذا إلا الحق اللي يخرج من هذا من لسانه السلام إما القرآن وإما السنة فالقرآن حق والسنة كالقرآن فهي أيضا حق وهذه أيضا من الأدلة تسلل بها العلماء على أن السنة وحي كان القرآن أيضا من الأدلة من السنة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا نفت في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تسوفي أجلها ورزقها فاتقوا الله وأجملوا الطلب قال نفت في روح الروح الأمين جبريل عليه وسلم وهذا الذي نفت في روح ما اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو قرآن؟ ثم قد نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها هذا الكلام حتى تستوفي رزقها وأجلها هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ليس من القرآن صحيح ولا لا من الذي أوحاه به من الذي نقله له؟ جبريل عليه السلام اذا نزل منزله الوحي ولا ما نزل منزله الوحي نزل منزله الوحي ايضا من ذلك الحديث العظيم حديث عمر او الحديث الطويل حديث جبريل عليه السلام أنه جاء للنبي صلى فقال يا محمد اخبرني من الإسلام اخبرني من, من وهو يخبره ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث الطويل قال اتوني برجل قال عمر فبحثنا عنه فلن نجده فقال النبي صلى الله عليه هذا جبريل جاء يعلم الناس امر دينهم هذا جبريل جاء بإيش جبريل عندما يأتي الإسلام يأتي بإيش بالوحي جاء جبريل يعلم للناس أمر دينهم فهذه دلالة وضحة جداً عن أحاديث وحي يأتي بها جبريل كما أن القرآن وحي يأتي به جبريل أيضاً من ذلك أحاديث اليهودي الذي جاء للسلام يسأله ويستخبره بعدما كشف الله له الأمور الغيبية ومع ذلك ما أسلم قال ينفعك كذلك، قال أسمع بأذني ثم سأل وعن الرجل وماء المرأة الأسئلة الكثيرة سألها لأن السلام عن طعام أهل الجنة فأجابه للسلام لكن للسلام تمهن حتى أتاه جبريل وهو يجيب عن طريق جبريل لذلك في ختام الحديث قال عندما سألني ما كنت أعلم شيء حتى أتاني جبريل فأنبأت بذلك فهذه فيها دلالة وضح جدا أيضا على أن السلام ينتظر في الإجابة جبريل أن يأتي بالإجابة لأنها وحد من الله جلت في اولاد وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اوحى الي هذا تصريح ايضا قال ان الله قد اوحى الي انت تواضعوا حتى لا يفخر بعض حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اوحى الي أوحى إليها بهذه السنة إذن السنة أيضا وحي كما أن القرآن وحي ففيها دلالة واضحة جدا على أن السنة من القرآن بمكان بل كما قال أنس أو قال عمران بن السن القرآن أحوَج إلى السنة من السنة إلى القرآن بل السنة حاكمة على القرآن لأنها تبين لنا المجمل وتفسره وإنها تقيد لنا المطلق وتخصص لنا العام فالقرآن أحوَج ما يكون إلى السنة من السنة إلى القرآن الغرض المقصود القرآن والسنة سنوان وهذا الذي حدث ببعض المحدثين من دقة الفهم ودقة النظر إلى تضعيف وتشذيل حديث الله عليه وسلم عندما قال لمعاذ يعني بما تحسب قال بكتاب الله قال فأنتدت قال فبيسنة في فقال فإن فقال أشتهد رأي فقال العلامة الأباني ترى دقة النظر وترى أنه لا ينظر إلى صحة السنة فقط المسألة مسألة نقض بطول السنة وهذه لا يكون لها إلا الجهابدة الذين جمعوا بين علم الفقه وبين علم الحديث قال هذا الحديث شاب ماتمه فيه شدود لأنه رتب المسألة قال الكتاب ثم السنة وهذا الترتيب ملغي هذا الترتيب مرفوض هذا الترتيب باطل فصح أن تقول القرآن والسنة لا تقول ثم وتترا إذ القرآن كما قلنا أحواج ما أكюсь إليık السنة فالترتيب الصحيح أن تقول القرآن والسنة فالقرآن والسنة صنوان وقول الله لن Andy's Han الذين يؤمنون بما أنزل إليك فيه نص مما أنزل إليك الكتاب وبما أنزل إليك السنة فمن كفر بالسنة فقد كفر بالكتاب ومن كفر بالكتاب والسنة فقد كفر بالذي أنزل الكتاب والسنة ويكون بذلك قد ارتدت عن دين الله جل في علام الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك كما بين وما أنزل من قبلك كالتوراة والانجيل والزبور وقلنا هذه شرط لصحة الإيمان شرط لصحة الإيمان الإيمان بالكتب السابقة وشرط لصحة الإيمان الإيمان بالرسل الذين سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يؤمنون بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك قال وبالآخرة هم يؤمنون قال الله تعالى على وبالآخرة وبالآخرة سميت الآخرة لأنها نهاية الأمر لأنه لا شيء بعدها سميت الأخرة الأخرة لما نهاية الأمر وفيها كما قلنا يكرم المرء أو يهان يظهر جليا السرائر وتنشر الصحف يعرف أهل الجنان وأهل النيران وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقنون هنا تقديم وتأخير يعني الأصل أن يقول يقنون بالأخرة والتقديم والتأخير فائدة وقطره بسرعة سمت بيان التعظيم تفقيم الأرض قيم أمر الآخرة لأنهم لما يعني كان الآخرة كل علم في الآخرة وعلم غيب فأمنوا واستيقنوا بأمور الغيب كان هذا عظيما عند الله الذي في علا لذلك بين الله قدرهم وأن اليقين قد امتلأ في قلوبهم بالآخرة قال وبالآخرة هم يوقنون ضمن الفصل أيضا يؤكد على أنهم يوقنون وانظروا كيف بديع القرآن ما قال يؤمنون قال يوقنون فاليقين مرتبة أرقى من مرتبة العلم مرتبة الإيمان فمرتبة الإيمان نابعه من العلم ومرتبة اليقين نابعه من العلم الصافي الذي لا يشوبه أدنى رأيه وفيها عين عين اليقين أو فيها علم اليقين فاليقين أعلى مرتبة من الإيمان فالإيمان مرتبة مرتبة عليا وأعلى منها اليقين وأعلى منها الاطمئنان أما رأيت أن إبراهيم عليه السلام مكتفى بالإيمان ولكنه طلب وارتقى إلى الإطمئنان واليقين عندما قال رب أرني كيف تحيي الموت قال اولم تؤمن ماذا قال قال بلى ولكن ليطمئنه قلب إذا هي مرتبة فوق مرتبة الايمان فاليقين مرتبة ارقى من مرتبه الإيمان وهذا اليقين يكون بالعين يكون العلم العلم النظري يؤدي إلى الإيمان ثم النظر العين عين ما يعلمه إذا راه بعينه يعطيه إيمان فوق الإيمان فيرتقي إلى اليقين والدلاله على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا قال المخبر ليس كالعاين كالمعاين الخبر ليس كالمعاينه والدلاله على ذلك واضحه جدا في قصه موسى عليه السلام لئن الله جل وعلا لما اوحي اليه انه قد فتن قومه وانهم او اضلهم وقد اتبعوا السامري ماذا حدث كان بيد موسى الالواح فما القى سمع ذلك وهو يصدق ربه جل في علا وان القوم قد فتنوا وانهم اتبعوا السامري لكن لما ذهب وراى رايا العين انهم قد عبدوا العجل ماذا حدث ألقى الألوح، ألقى الالواح, الألواح وكسره، ألقى الالواح وأخذ بنية أخيه يجره إليه، وبرأس أخيه يجره إليه. فقال السلام ليس المخبر كل معينا. لذلك يقول الله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون وهذا من أعظم المدح لهؤلاء، لأنه قدم لهم أولا صفات هي التي ارتقت بهم إلى اليقين. فمن رامه اليقين الذي هو أرقى من الإيمان، فعليه أن يتحلى بمثل هذه الصفات. يؤمنون بالغيب، ويقيمون الصلاة، ومنما رزقناه من فقود، ويؤمنون بالغيب هي الركيزه حصن الظن بالله لا يكون إلا بالإمام بالغاية بالغاي اليقين في الله لا يكون إلا بالغاي التوكل على الله لا يكون إلا بالإمام الغاي فهي الركيزة لكل خير، فلذلك وصفهم الله تعالى وسماؤه الإمام الغائب إقامة الصلاة، التأثا، الزكاة، وأيضاً يؤمنون بكل ما أنزله النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بالرسل الذين أرسلهم الله تعالى قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ارتقوا مرتقا صعب، وصلوا إلى درجات اليقين، ومرتبة اليقين كما قالوا لما أُنَالَ اليقين علم اليقين وهذا العلم الذي لا يشوبه أثنى رأي فوق العلم الآخر وعين اليقين وحق اليقين أما علم اليقين، علم اليقين أنت علم كما قال بعض العلماء عشان يسهل المسألة. لنا كابن الطيب قال أنظر إلى الجنة. الجنة أنت تعلم أن هناك جنة، وقد خلقها الله لنا في ولاد. وأن هذه الجنة مستقرة للصالحين المتقين، الأتقياء الأخفاء. وأن هذه الجنة فيها الحر العين وفيها أنهار من لبن وعسل، وأن فيها الثمار والأشجار، وفيها المتع التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا عذت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت إلى آخر الحديث الغرض المقصود هذه الجنة أنت تعلم عنها الآن ولذلك أنت تصلي وتقيم الليل وتزكي وأنت تطيع الليلة لكي علام طب طبع إن كانك تكف عن المعاصي من أجل هذه الجنة والخوف من النار يدعونا رغباً ورهبا واترح من قال ما عبدتك لجناتك ولا خوف من نارك هذا كلام متروح كلام لا يمكن أن يقوله أن يقوله عاقل أو يقوله رجل يريد أن يتقرب لله لا في أولئك ما يتقرب الأنبياء قد قال الله جل في أولئك يدعوننا ورغبا ورهبا إما قائل هذا هذا القول أفضل من من الأنبياء والرسل وإما أنه قد حاد عن الطريق السديد ماذا حاد لأن الله جل جلاله قد بين في كتابه أن هؤلاء هم أفضل البشر طال عنهم يدعوننا ايه شيء رغبا ورهبا انت تفعل ذلك رغبا ورهبا الله لأنه في أولاه بعلم اليقين فقط اما اذا وقفت بين هذا الله لأنه في أولاه مثلا يكشف الغطاء ولترى الصحف فتطر الجنة عندما وازفت الجنة للمتقين تأتي والنار عندما تأتي ايضا ستراها عين عين اليقين سترى النار بما وصفها نمسلم وترى الجنة أيضا بما وصفها نمسلم فإذا من الله علينا وعليكم واللهما جعلنا جميعا من أهل الجنان وغفر لنا الزلات والسقطات يا رب العالمين. فإذا دخلت الجنة بجوار الرب العالمين جنة في علا فإذا دخلت الجنة فأنت الآن في حق يقين كما يقال لك التفاح تعرفون التفاح لما تعرفون التفاح لونه أحمر أو أصفر المهم ما أعطاك لون التفاح وطعمه حلو أنت الآن أتيت بمقدمة علمية التفاح لهم أحمر جيد الثاني انه طعمه إيش؟ مر كالحن والله حلو حلو. الحمد لله تأكله رويدا رويدا لا تفعل نسا فعل يفعل قطره رويدا رويدا، فأنت مقدمات علمية، فهذه مقدمات علمية أنت الآن التفاح عمال تهيأ في التفاح وتتخيل في التفاح وأنا أعرف لو ما كانش في تفاح اللي قطربه اللي بطوله يبي يعني يجلس يتفكر في علم التفاح هو فيه كذا وكذا وكذا مقدمات عمل يرسم في مخيالتي هذا التفاح حتى يجي رجل بتفاحة وقول أرح نفسك لا تطعف نفسك بتقول التفاح فراها فلما راهنا قل دا الأول كان علم يقين ما, فيش ما, ما في أدنى شاوبر أنه كان صادق الذي وصف له هذا الوصف الدقيق فلما رأاها صارت عين فلما أكلها صارت حق يقين هذه مراتب اليقين قال الله جل وعلا وبالأخرة هم يوقنون الآن في هذه الدنيا علم يقين عندما نقف للحساب ستكون عين يقين عند الدخول إلى الجنان نسأل الله أن جعلنا جميعا منهم تكون حق اليقين قال وبالآخرة هم يوقنون وانظر إلى الختام العظيم في هذه الآية قال هم يوقنون هذه في هذه الآية واضحة جدا أنهم ما أقاموا الصلاة ولا آتوا الزكاة ولا سارعوا في الخيرات وهم لها سابقون إلا إلا لأنهم استيقنوا بأنهم على أعمالهم سيحاسبون وأنهم بين هذا الله الذي في علاه أن الله سيسألهم عن كل صغير وكبير ودقيق ودليل لما استيقنوا عملوا لكن لما شك آخر وارتاب تقع لا يذكرون الله إلا قليلا فهؤلاء المنافقون لما دبت الريب في قلوبهم والشك ما قاموا لله للعلى حق القيام ما اتوا الزكاة ما أقاموا الصلاة ما فعلوا مثل ما فعل الذي استيقن في الآخرة لذلك قال علماؤنا وهذه الآية العظيمة تبين لنا محور الأعمال هو القلوب وقوة الإيمان أو ضعف الإيمان القلوب ربكم أعلم بما في نفوسكم من تكونوا صالحين فإنه كان لأوابين غفورا قال الله جل في أولئك على هدى من ربهم قال أولئك أولئك هذه إشارة للبعيد قال الله جل في علاه أولئك فهذه إشارة للبعد معناهم أقرب ما يكون لله جل في علاه فقال علماؤنا هذه الإشارة للبعد تلال على علو منزلة أهل الإيمان عند الله جل في يا لها من نعمة ويا لها من كرامة ليس بعدها كرامة إذا كنت مدفوعا بالأبواب فلا تحزن ولا حسره عليك فانت عند ربك عظيم وانت عند ربك مبجل واكرم خلق الله على الله هو الموحد لذلك أنت ترى بعض الذين لا يعقلون مثل هذه المسائل يقولون لا والله هذا الكافر افضل من هذا المسلم اعوذ بالله من الخذلان اعوذ بالله ولو قالها يفضله دينا كفر ولو قالها يفضله عملا قلنا والله قد كنت من الأغرار في شيء واحد ما هو أنك أصلا فضلت الكافر الذي يكفر بالله لن في علاه وسب الله ليل النار على الواحد الذي واحد الله لن في علاه أرأيت كيف منزلت هؤلاء أن الله لن في علاه هؤلاء أولئك أن الله لن في علاه فكيف تعادي أولئك الله في علاه فكيف تنتقص من قدره فكيف تتهم التهمات بطلة من عاد لي وليا فقد آذنته بالحر حرب الله جل في علاه هادت فيها رحال من الأحوال لذلك الله جل في يشير هذه سعادة ليس بعدها سعادة لو وقف المؤمن مع هذه الآية والله لك لا يستطيع أن يشكر ربه جل في علاه مثل هذه الآية لأنه أشار إليه بالبعد لعلو منزلة أهل الإيمان عند الله جل في علاه من كان الله معه فمن عليه من ورد أن له المكان عند الله جل في علاه والحظوة فمن من يتمنى أن تكون له الحظوة عنده الله جل في علاه يصني عليك أنت في الملا الاعلى الله جل في علاه يغار عليك أنت أن تعصيه الله جل في علاه يحفظ حياتك أنت بل حياتك أنت لها الكرامه عند الله جل في علاه لانك ليل نهارا توحد جل في علاه لذلك انظر الى كرامة الله في الدنيا قبل الاخره لاهل الايمان اشار اليهم بالمنزله العليا لعلو مكانتهم عند الله جل في علاه اولئك للبعد هذه كما قال علماؤنا هذه دلالة واضحة جدا على علوم نزله اهل الايمان من الرب الرحمن جل في علاه طاف ابن عباس وهذه ورد مرفوعا عن النبي سلم انا طافه بالكعبه فقال انت الكعبة شرفك الله وعظمك وحرم دم المسلم عند الله اشرف منك واعظم بل في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم سنه صحيح قال لو تكالب اهل الدنيا اهل السماوات واهل الاراضين على قتل او سفك دم امرئ مسلم لاكبهه الله في النار ولا يبالي بمكانه المؤمن المسلم الموحد عند الله فكيف تزدريه فكيف تعاديه فكيف تنصب له العداوة وقد قال الله لله في علا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب أتريد عداوة الله لله في علا أهل الإيمان هم أهل الخير هم أهل البركة انظر كيف كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون قدر أهل الإيمان كان ابن عمر رضي الله عنه إذا مر بالقصور والحور استضار الوجه استضار الوجه عن هذه الدنيا وما فيها وقال قرأ قول الله وذهب إلى أهل فأقامها فوغزها فوكزها فقال قوم الله قوم فصلي ثم يقرأ قول الله لا ولا تمدّن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه او رزق ربك خير وأب وأمر أهلك بالصلاة عليه. لا نسألك رزق نحن ولا والعاقبة للتقوى الغرض المقصود أهل الإيمان أهل خير وأهل بركة وإن من سعادة المرء ألا يصاحب إلا المؤمن وألا يأكل طعامه إلا التقي فهؤلاء هم الذين يقربون عند ربهم جل في أولا وهؤلاء الذين يسعدون باندوائهم تحت نواية أو راية النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إشارك ما قلنا لعلوم منزلته ومكانتهم عند الله لنفس أولا أولئك على هدى من ربه قال على هدى الله أعلم الوصف يعني هذه جاء بالمصدر لا بالوصف يعني هم مهتدون فجاء بالمصدر هنا لفت عظيمه جدا اريدها اخذه قال اولئك على هدى سنبين مراتب الهدايا الآن لكن انا أريد, أريد الآن الصحيح نادي في وقتها نقول ان لو قراءة السيريه اولئك هم المهتدون يصفهم الله جلاله بايش من هدايا فوصفهم هنا جعل المصدر مكان الوصف لماذا قوانا العلماء يقولون المصدر في هذا الباب جاء لدلالة على الاستمرارية يعني ايه؟ يعني هم على هدى الحين وهم على استمرار هدى ويختم لهم بالهدى هذه اشارة اعظم ما تكون على ان هؤلاء قد كتب الله لهم الختام بالهدى مثل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتن كما وقع القطر تأتي تطرة يمسي فيها, المؤمن يمسي فيها الرجل مؤمنا الرجل كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا والقلوب بين لا يجل في علامه وكيف يشاء لما أتى بالمصدر قال هذا هو الثبوت استقرار استقرار الهدى واستمرار الهدى أنت في كل يوم الخمس مرات في خمس صلوات فقط في الفرد دون النافلة تقول الله اهدنا الصراط المستقيم تتمنى الهداية وأنت في الأولى اهدنا فقد هداك الله جل في علاه الثانية لماذا؟ تتمنى الثبوت والاستقرار ثبوت الهداه هنا الله جل وعلا قد اتى لك بها هنا انت حليت بهذه الصفات فانت الذي قد وسم الله لك وختم لك بهذا الخير فانت على هدى على هدى يعني انت الان على هدى وتستمر على هذا الهدى ويختم لك بالهدى هذا اللفته الاولى في قول الله ان في على هدى أتى بالمصدر مكان الوصف للدلاله على استمرار الهدايه دلاله على استمرار الهدايه وانظر هنا الى اللفته العظيمه قال اليك على لاستعلاء بمعنى انه قد استوعب الهدى باسرته دقيقه وجليله كبيره وصغيره الأصل منه والكمال والفرق قال أولئك على هدى والهداية او الهدى هي الهداية والهداية من الله جل في علاه الهداية مرتب أربعة هداية عامة وهداية خاصة وهداية خص الخاصة وهذه في الدنيا الثلاث والرابعة في الآخرة أما الأولى هداية هدى المر كيف ذات زوج وقد بصلنا ذلك قبل هذا والهداية الثانية هداية بيان ودلالة وهذه عامة في كل البشر في الإنسان والت... بكل المخلوقات الذين خلقهم الله جل وعلا للتكليف قال الله جل وعلا وما خلقنا الجن والانس الا ليعبدون فالهدايه الثانيه هذه هدايه بيان وهدايه ارشاد يبين لهم الله جل وعلا الطريق القويم والطريق المستقيم والضرب المعوج الذي هو طريق الشيطان الرجيم قال الله جل وعلا وهديناه أنجدين وقال الله جل وعلا واما ثمود فاستحبوا العمى على الهدى هذه الهداية الثانية هداية البيان والدلاله والإرشاد وهذه وكلها الله دلوا على الأنبياء والرسل وبعد رسول الله وكلها الله للعلماء كما قالنا للسلم وهذه حظ وليس بعدها حظ للعلماء الذين ورثوا الأنبياء فإننا للسلم يبين مكانة العلماء قال فضل العالم على العبد كفاضي أنا على أدناؤكم إنما العلماء هم ورثوا الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر إذا الهداية الثانية للأنبياء ثم بعد ذلك لمن أخذ هذا الحظ الوافر من الانبياء وهم العلماء الذين قد توكلوا بنشر هذا الدين للبشر اجمعين لتعبيد العباد لرب العباد جل في علاه وقد قال ابن عينه خير الناس على الاطلاق الواسطه بين رب الناس وبين الناس هذه لديه الثانيه اما المرتبه الثالثه الهدايه الثالثه هذه لداله الخاصه بالله جل في علاه هي هدايه القلوب هدايه التوفيق هدايه التسديد هذه الدايه لا تكون لاحد قط هي لله الذي علاه وهذه التي قالها الله جل وعلا بعدما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمه فقال يا عم قل كل كلمة واحدة وحاج لك بها عند الله قل لا إله الا الله فقال فلم يؤمن بالله دل في علاء فقال الله جل في علاء إنك ومات على الكفر قال الله جل وعلا أوحى إلى نبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء. إنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق والتسديد. أما هو الله جل وعلا قد أمر وأن يهدي الناس إلى الصراط المستقيم عن هداية البيان والدلاله. أما الربيعه المرتبه الربيعه في الأخر هذه الثلاثه في الدنيا. أما الربيعه ففي الآخر وهي هداية الأخيار الابرار إلى جنات النار في مخادس الدخن عندما نики مقتدر عندما قال الله جل وعلا والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلحه فلهو. سيهدين بعدما قتلوا ودخلوا الجنان يهدين ايش الى ما وقعهم في الجنان كأن المرأة يدخل الى بيتي او الى قصري كأنه يعرفه كما يعرف بيته والندي كان في الدنيا فالهدايات هذه هدايات مرتب اربعة والمقصود بها هنا هو انهم على هدى من ربهم الهدايتين المقصود هنا بالهدايتين بالاخص يعني الثلاثة قد استقرت الهدايه العامه استقرت في كل احد مخلوق اما الهدايه الهدايتان الهداية ذات البيان والدلاله والارشاد يعني العلم هؤلاء استوعبوا هذه الهدايا والهدايه الاخرى قد نالوها بالنضال الذي قد نال هؤلاء هذه الهدايه بالنضال الذي فقد وفقوا وسددوا لذلك ختم الله الختام المسك لهم بانهم من المفلحين قال واولئك هم المفلحون دلالة واضحة جدا على انهم قد عبدوا الله على بصير لابد أن ان تعلم ان هدايه التوفيق لابد لها من وسيلة ووسيله هدايه التوفيق هداية البيان هداية العلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني وقلنا قاعدة مهمة جدا عند العلماء من تعبد لله على جهل ضل وأضل ومن تعبد لله على علم النجا وفاز ما خاب وخسر وقد قال الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك لذلك قال البخاري بابا عظيما فقال باب العلم قبله العمل العلم قبل العمل فهنا نقول هداية العلم هي لهم فقد هداهم الله جل وعلا والذين جهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الطقوة تفرق بين الحق والباطل كما قال الله جل في واتقوا الله ويعلمكم الله الأوضح من ذلك دلع أن الطقوة تستجيب العلم في سورة الأنفال ها. الآية قال الله جل وعلا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بينه الحق والباطل وقد ورد في بعض الروايات والإثنات فيه ضاعف لكن نستأنس به الآن مع الآية أن أنس بن مالك دخل على عثمان وعثمان كان يخطب الناس فنظر إلى عيني أنس فقال مالي لي أرى أعينا قد زنت يعني إيه قد زنت لشان ما تنطحش أحد ويخ ويخرج الآن يقول الآن الصحابة يسب بعضهم بعض حاشا لله يعني كأنه إيش؟ وقع في أول وهلة بصر على شيء من مثلا اما كانت مكشوفة الشعر او غير ذلك فقال اوحي بعد رسول الله طبعا ادي ما في انسان معصوف كله ده ادم خطاء فقال اوحي بعد رسول الله فقال عثمان لا لكن قال رسول الله سلام اتقوا فراسة المؤمن الحديث فيه ضعف لكن نقول نستهنس به بان الله لله وعلا يعطي فراسة تكون الاهل التقى واهل الايمان ولك على هدى من ربهم العلم والعلم الحق والباطل والبصرة والهداية الثانية التي هي المكافأة العظيمة هداية القلوب والتزيد والتوفيق من الله على أولئك وهذه هداية كما قلنا استوعبوها لأن الله تعالى وصفها قال أولئك على على استعلاء كلا واضح جدا أنها تمكنت من قلوبهم وهذه لا تكون كما قلنا إلا لمن أتى بالفرايد وقدم الفرايد النواش وفسرها حديث النبي صلى الصريح جدا في الصحيحين قال قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آدم تو بالحرب وما تقرب إلي عبد باحب إلي مما افترضته عليه الفرض ولا ولازال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه درجة المحبوبيه الدرجة الأولى درجة المحبة وهذه أفلح ونجر من أتى بها لكن الأرض والأعظم هي التي تعصمك من الفتن وإن فتنت فأنت تأوب وت... وترجع إلى ربك أنت في علاء وتسدد بعد ذلك وترتقي إلى منزلة علا لا تسقط منها أبدا درجه المحبوبين حتى أحبه فإن احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به هذا ما قيل إلا في من في من أتى بالفرائد وأتبع الفرائد أنه لذلك قال أحمد بن حنبل لما قال له على رجل يعتاد ترك الوت قال هذا رجل سوء وقال بعضهم لا تقبل شهادته فقال الله جل حتى أحبه فإن احببته كنت سمعه الذي يسمع بي وبصره الذي يبصر بي ويده التي يقطش بها ورجله التي يمشي بها قال ولا انسى ان يعطينا والاستعاذاني لا وما ترددت في شيء انا فاعله وترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت اكره من الغرض المقصود قال كنت سامعه الذي يسمع به في روايه قال فبي يسمع وبي يبصر فانت موفق مسد. لا تسمع الا ما يرضي الله لا نافع ولا وتحيد عن كل بدعه وكل ضلاله وعن الخنا وعن الغنى وعن كل شيء يلعب بقلبك وايضا لا تبصر الا ما ارضى الله لا ولا لكن كل ابن ادم خطاء وسيقع في الزلات والسقطات لانها تكون نعم من الذي له الحسنات من الذي لم يزل قتل لكن نقول توفق بعد ذلك يوفقك الله للتوبة حتى إذا كانت التوبة كنت في منزلة أعلى من المنزلة التي كانت سابقة لك كل ذلك في كلمة واحدة على هدى, على هدى من ربهم منظر إلى المناسبة قال على هدى من ربهم فيها لفتات الأولى أن الهدى لا يكون هدى من الضارة التي علامها وهذه ذات التوفيق والتزديد لذلك صباحا مساء ليلة نهار كل عبد بد إذا نظر إلى مفتون قال أعوذ بالله ما يذهب بسيف البطار عليه ويقول أنت كنت في خير وعافية ثم انت الآن من الفسق والفجور بمكان أعوذ بالله من الحزدان ومن دراك أنك ستنج من هذا القلوب بين إصبع من صابع الرحمن يقلبها كيف أشاء المفتون يمكن أن تكون أنت المفتون بعد وهو يرجع إلى ربي إلى في وأنت الذي يختم لك بالفتن ولذلك تعلم أن التوفيق والتسديد وان الهدى وان النعمه لا تكون الا من الله جل وعلا لذلك اضاف قال هدى من ربهم الهداية حق الهداية تكون إلا من الله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعرون وقد قال النبس سلام فمن واجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وقال داود عندما أوحي إلي على شكر الله جل في علاه كيف أشكرك قال كيف أشكرك والشكر نعمة منك تستوجب أو تستلزم الشكر قال الآن شكرتني علمت أن الفضل كل الفضل من الله جل في علاه وهذا الذي حير بعض عقول العلماء عندما س الإسلام ويقول ما مني شيء ما, بي شيء ما لي شيء ما فعلت أنا هذا مني الكل من الله جل في علاه الله أوزع في قلبي فعل الخيرات ثم وفقني فعل الخيرات ثم سد عني باب الطالحات فجعلني أسير على ضرب الصالحين في فعل الصالحات هذا الصحيح الذي يتدبر هذا الأمر يعلم أن الهدى هدى لا يكون إلا من الله جل في علاه يجره ذلك لان يكون أفقر ما يكون إلى ربه جل في علاه صباح مساء يدعو الله ألا يفتن في دينه صباح مساء ألا يقلب قلبه وهذا الذي كان يفعله من السلام كثيرا ما يبين لنا فعلا وقولا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصنع لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وكان دائما إذا أقسم قال لا ومقلب القلوب يذكر نفسه وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ومصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك اولئك على هدى من ربهم المناسبة الثانية العظيمة أن الهدى لا يكون إلا من من إلا من الله فقال من ربهم ما قال من الله قال من ربهم مناسبة عظيمة جدا لأن هذا المقام مقام ربوبية. الإعطاء والمنع والإحياء والإماتة بيد الرب الجليل جل في علاه هو المعطي المانع هو المبد المعيد هو المعط المميت هو الخافض البسط والخافض الرافع سبحانه جل في علاه إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون أدب مع الله حتى يبان لك إذا أردت أن تبتهي لربك جل في علاه فخذ الاسم المناسب لما أنت فيه من حال تريد أن تدعو الله جل وعلا وتتضرع إليه به ولكن على هدى من ربهم وخصهم أضافهم له من ربهم هم هذه الإضافة أيضاً إضافة تشريف انظر إلى علوء منزلة المؤمنين عند ربهم جل في علاء أولئك للبعد العلو والمنزلة ثم من ربهم أضافهم إليه جل في علاء خاصة تنال على التشريف والتعظيم والقرب من الله جل في علاء أما قلنا بأن الله دلعال عندما قال روح الله قال إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألطاها إلى مريم وروح من من أضافوا لله الذي في علاه وأيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وأنا عبد الله ابن آدم وكلمته كلماته والقىها إلى مريم وكلمته كلماته أضافوا إليه الذي في علاه قن هذه الإضافة إضافة الآيات إلى الله الذي في علاه إضافة إيش تشريف فأنا أنظر أضافهم إليه تشريفا وتعظيما لهم يا لها من سعادة ويا لها من كرامة ليست بعدها كرامة لأهل التقى والعرفان لاهل الإيمان لأهل الصالحات اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين قال أولئك على هدى من ربهم سبحانه وتعالى في وإن كانت العطايا والعطايا من نظارها فمن يذنب هذه أيضاً طمأنة لقلوب هؤلاء المؤمنين من الذي يصل إلى هذه الدرجة من تحل بهذه الصفات يؤمنون بالغيب يقومون الصلاة ومما رزقناهم من فقود يؤمنون بمنزل عليك ومنزل من قبلك وبالآخرتهم يقنون هؤلاء الذين فازوا بهذه المكافأة العظيمة هؤلاء على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم أيضا فيها تمأنينة لأهل الإيمان ما دام الله هداهم فمن يطلعهم من كان الله معه فمن عليه من كان الله له فمن ممكن أن يتكالب عليه ان كان الله جل وعلا والذي يحرصك ان كان الله جل في علاه والذي يهدي قلبك والذي يوفقك ويسددك من بين اقطارها يستطيع لك شيء من كان الله معه فمن عليه ولذلك يبين الله جل في علاء أن الهدايا بيده وأن الله إذا أضل عبدا اضله على علم هذه اولا حتى نبين أن هذه عن علم الله جل في علاء وعن حكمة عظيمة لمظلمة بحال من الأحوال ومن أضله الله لا يمكن أن يهم بحال من الأحوال ومن هداه الله ولو اجتمع من بين أكطرها لإضلاله فلا يكن انظر إلى هذا الفوز العظيم في هذه الآيات الكريمة سبحانك رب سبحانك ما أعظم شأنك في كلمات يثيرة يمتلع القلب إيمانا ويقينا في الله جل فعلا فإن هداك الله جل فعلا لا مضل لك وهذا الذي قاله جل وعلا تصريحا في آيات أخر قال الله جل وعلا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدة. فمن يهدي الله في الفعلاء لو اتكالب اهل الارض لازلهم لا يمكن ان يضلوا بحال من الاحوال لان الله هو الذي هدى ومن اضله الله لا يمكن. لا يمكن لاحد ان يهديه ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الله على ابي جهل قد كتب الله على ابي لهب قد كتب الله على ابي طالب الختام بالكفر وما استطاع ان يهديه بحال من الاحوال وكان السلام يتردد عليه ويقول يا عم قل كلمه واحده وحاج جرك لي عند ربكن لا في علاه وما قال هذه الكلم من أراد الله جراء أن يضل له فلن تجد له وليا مرشدا بحال أحوال قال الله جل وعلا أتريدون أن تهدوا من أضل الله أن لكم ذلك القلب ليس بأيديكم فالقلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين أسباع من أصابع بين أسباعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء فأيما قلب أراد الله جل وعلا أن يزيغه وأزاغه أيما قلب أراد الله جل وعلا أن يقيمه وأقامه ولا غالب لله بحال من الأحوال والله غالب على أمر ولكن أكثر الناس لا يعلمون أولئك على هدى من ربهم ثم ختم الآيات الكريمات في الكلام على المؤمنين الخلص قال وأولئك تأكيدا هذا جاء على التأكيد لعلو مرتبة هؤلاء المؤمنين وعظمة مكانتهم وخطر مكانتهم وهم أكرم خلق الله على الله في فيه ولا. أعاد الإشارة مرة ثانية بالبعد لبيان وتأكيد علو مرتبة أهل الإيمان عند ربنا الرحمن جل في أولا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هذا أيضا التأكيد على أنهم هم المفلحون وقد ختم الله جل وعلا لهم بالفلاح وختم الآيات المؤمنين بالفلاح وأولئك هم المفلحون الفلاح كما قال هذه ini هذه المتذا فقالوا والعين أيضا الشق والفتح الفلاح هو استقرار الخير أصلي الفلاح هو استقرار الخير ولاكم هم المفلحون أي قد نجعوا وأفلحوا وقد وصلوا إلى ما طلبوا وفروا مما هربوا هؤلاء كما وصفهم الله كله عنها وأولئك هم المفلحون استقروا في الخيرات واذا قلت استقرار في الخيرات فاستقرار في الخيرات في الدنيا وفي الأخيرة نعم مش... والله أهل الايمان يستقرون في الخيرات في الدنيا كما انهم يستقرون في الخيرات في الاخره لكن الفارق البون الشيسع والفرق واسع بين الدنيا وبين الاخره استقرار في الخيرات في الاخره بالكمال دون عدل الأقصان. أما استقرار في الخيرات في الدنيا فيها ما فيها من الكدر ويشوبها ما يشوبها من الكدر لأن الدنيا يعطيها الله من أحب ومن لا يحب. الدنيا هكذا. الدنيا لا يمكن أن تصف لأحد بحال من الأحوال لابد أن يشوب الدنيا من كدر ومن هم من ومن غم لكن فيها استقرار استقرار القلوب، استقرار الخير في القلب هذا استقرار قلوب. قال الله جل وعلا أولئك هم المفلحون حياة طيبه هذه الحياة الطيبة لا تكون إلا لهؤلاء الذين وصفهم الله بالإيمان وإقامة الصلاة وإتاء الزكاة فإنهم في خير وفي عافية في القلوب في هذه الدنيا استقرار الخير في القلب في الدنيا وقد بين الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيي منه حياة طيبة. ولا نجي نوم أجوم بأحسن الذي كانوا يعملون على الحياة الطيبة المقصود بها وناعيش. الدنيا فهي حياة طيبة وأي حياة طيبة. ونرى أن الفقر يشوب أهل الإيمان ونرى أن الضنك يشوب أهل الإيمان وترك العمل من أهل الإيمان والضغط على أهل الإيمان والتنطع والتطرف والإرهاب وكل هذا يسمى به أهل الإيمان. نقول كل ذلك قوارع إيش؟ زوبعة كلها أمور يعني قل هي بلونات ت تنفجر. طالما إذا وجدته يسمى انفجر وما فعلت شيء. والقلب مستقر يتلذذ بالانس بالله جل في علاه وبلطف القرب من الله جل في علاه ترى قلبه دائما مطمئن يقول مالي والدنيا كراكب قال تحت شجره ثم تركها وراء إني أنظر إلى السماء ومن نظر الى السماء وترك الأرض امتلأ قلبه بالإيمان اشتاق إلى ربي جل في علاه ومن اشتاق إلى الله احق الله لقاء من اشفاق إلى الله أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه فاستقرار القلب بالإيمان لذلك قال ابن أدهم وغير ابن أدهم قال لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من إيش من لذة العيش ولا لذة الإيمان الأنس بالله ما نحن فيه لجال الدنيا عليه السيوف هذا قول برغيبنا لا نقول الآن نحمد الله جل في علاه على الإيمان ونأس على أن يعني يعمق الإيمان في قلوب كل مسلم وكل ممن وكل مؤمنة وكل مسلمة وأن يلجينا جميعا من النفاق ومن الرياء ومن عداوة أهل الدين آمين اللهم آمين فهنا يقول الضاجر على وألاك هم المفلحون فلاح القلب في الدنيا واستقرار الخير في القلب في قلب الإنسان في الدنيا وفي الأخيرة الفلاح العظيم ومن الفلاح العظيم أن يتمتع الإنسان بخول الجنات جنات ونهر لما السيدقة صدق مليك ممكن مقتدر ثم بعد ذلك يتمتع بخول العين ثم يتمتع بأعظم نعمة في الجنات ألا وهي النظر إلى وجه الله فهذه أعظم ما تكون نعمة في الجنات ومثلها في الدنيا كيف قال أولاك هم المفلحون قال الفلاح في الدنيا والفلاح في الأخيرة ما تقول فلاحا في الأخيرة يكون فلاحا في الدنيا قلنا أعظم الفلاح في الدنيا جوان رب العالمين ثم النظر إلى وجه الله الكريم مثله في الدنيا هو هذا هو هو أنك تعود الله أنك ترى لكن لا نقول على الرؤية هو نقول أن يستقر في القلب الشوق إلى الله هذه اللبنة ليس بعدها يعنيها جاءت بعض اللحظات إلى أي أحد مننا أنه في لحظات لما خلب ربي اشتاق إلى القيام واشتاق إلى رؤيته اقسم بالله لو كان أهل الجنة في نعيم والله ما يدان هذا النعيم والله لكن لا لطالما ما تذهب كالرياح المعاصي والتفريط والبعد عن الله الذي في أولاد وحب الدنيا والتعمق في منازفات الدنيا هذه التي تضيعنا جميعا وتضيع قلوبنا ولا تجعلنا نتلذذ ولا نأنس بالله ذا في أولاد ولا أن يكون القلب قد اشتاق إلى ربنا في أولاد فإذا قال الله للعالمين أولاد أمم المفلحون فقد أفلحوا بجوار رب العالمين والنظر إلى وجهه الكريم فقد أفلحوا بالدنيا بالشوق إلى مثل هذا. بالشوق الى النظر الى وجه الله الكريم اللهم اجمعنا جميعا في جنات النعيم في مقاعد صدق عند مليك المقتدر نحن واولياء امورنا وكل من احبى احببناه فيك ومن حبنا فيك ومن كان له فضل علينا ونسأل الله على ان يرضينا وان يجعلنا ممن يثبت على هذا الدين وعلى هذا الإيمان وان يختم لنا بالصالحات لا بالطالحات وان يجعلنا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنات ثم بعد ذلك انتقلت الايات الى الكلام على اهل الكفر الكفر الصريح هذا نفصله ان شاء الله في الأسبوع القادم أقول قول هذا أسفر الله لي وعلكم ونزلكم خير